بيني وبينك عهد عهد ا ل ص ف ا مكتوب عيني أ ي ا م كان الوجد بمهاجرك مكتوب انتي ديار العهد ف ن يا ترى المكتوب عيني وين يا ص ب ي الوعد 「قلبك معذبني مع يا جرحى شوفي شجا و هيام قلبي ع ف ر ج ت ك ياروح شوفي شجا و هيام قلبي عيوني عمت من نوح وانتشرت الاوهام يا باتنا 「やぞ يد احزاني يا جرحى قلبي بعد ظل به وشعادي يلبنى يا جرحى